فَلَمَّا جَاوَزَ قَوْلًا فَتَاهُ آتَيْنَاهُ وَدَاءَ لَقَدْ أَقِينا مِنْ سَفَرِ إِلَى هَذَا النَّصَبِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَاءَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ غَنَّذُرَ وَاتَّقَدَ سَبِيلُهُمْ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا نلغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة, آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك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 فانِ اتبع شهي فلا تسألني عن شيء حتى احدث حتى احذ لك من هذ كرى فاوقل حتى اذا ركبت السكينه قرقها قال اقرقتها لقرق اهلها لقد جئت شيئا انرا قال الم اقول ان ك لن تستطيع مني صبرا. قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسر. ثم طلقا حتى إذا لقيا غلاما سقتله. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس. لقد لست شيئا. نكر